مِم مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ما نخرجكم طفل ثم لتبلو أشدكم ومنكم من يتواف ومنكم من, يتوفى ومنكم من, يتوفى ومنكم من يتوفى إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أن zelná na ní, ale má, těžet, vrabet, a